Aaa na na يا يا هجيري أجب وابني تني من بعدك خلفت في القلب حسرة طقلت كل المساله من بعد ترجعتك واب العدل هم بينك والبعدي هم يا زنيا يا بك الله حرام تهجر محيط بك ترضى عليك برا يا زنيا اللي جمالك من شهده وحد الله ليس الحسد من طباعك بدي عيوني بنبرة موسيقى أبعد وصالك واسمح بها أخانك الله هل هناء ولا سرى؟ والبرء دي دي جبل خوافر انا والله من قبل ما يجد فنونك شميق قال مالك يا هجري راقيب الله أضعتني من بعادك خلفت في القلبي حسرا أطلت كل المسالك من بعد فرقاتك والله العدل هم غيرك والبعد همرت وهمرا وحد يا زين جديك الله يا شفق الله اغاني قد جور محيطك ترضع عليه بالضره يا جنيل اللي جنالك بشهدو وحد الله حسد من طباعك بدي له وصاله واسمح بها صناك الله لأن رجلها وصاله بها الهنا والما سرا واجبرك عادي بقربك قبل ما واقر عنما قبل ما يدينونك أو